بسم الله الرحمن الرحيم مسامع الخير للإنشاد تقدم آدى في كلنا والدمع لا يرضى الضنون يا عين ومن تبكي ومن لا فطفى <تصفيق> الصحب المانون هذا النواح في كل ناح والدمع لا يرضى الضنون يا عين من تبكي ومن تبكي تأقطف الصحب المانون هم إخوة سكنوا الفؤاد وبلسون يعيش الحزين الحازين في كل أرض وكلمهم يروي الغصون هم إخوة سكن الفؤاد وبلسموا يش في الحزين أشلاءهم في كل أرض وكلمهم يرمي القصون بالأمس تعب جع الخطوب بأرضك لا يحضانه. حسام والقيس كذا موسى وياتبعه الحسين بالأمس تات جعنا الخطوب بارضك لا يحضانون حسام والقيس كذا سوايات تبعوا الحسين صو كم تنعى صاول قد عانى قال الحور الحسان هذا البراء للخلدي طار منصور يا جن الثمردان صو كم قد عانى قاوى الحور الحسان هذا الباراء للخلد طار منصور يا جني الثمرادان والأسلام شهم وصور لم يسكن الأرض دفين أرث المدى إحوى الصفات أم أرث غابرة السنين والأسلام شهم وصول لم يسكن للأرض دافين أرث المدائح والصفات أم أرث غابرة السنين فواز وفاز وكذا شافيك والديلا من شم زاد الناحيب على الذي غروا بأرض رافدين أواز وفاز وكدا شافيق والديلا من شم الجابين زاد الناحيب على الذي وروا بأرض الجنتين الخيشاني والضيعاني وأبو الفداء والعمي الخيشاني والضيعاني وأبو الفداء والعمي هذا النوا. كلنا لا يرضى الظلون يا عين من تبكي ومن تفطى فالصحب المانون